ربنا وما يذكر الا الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع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 فَإِن تَوَلَّوْا تولوا اللَّهَ الله لا يحب الكافرين إن اللَّهَ إن آدَمَ اصطفى وَآلَ ونوحا وآل إبراهيم عَلَى عمران على العالمين بعضها مِنْ بعض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 129. دعا زكريا ربه قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 119. الْكِتَابَ الكتاب والحكمة والتوراة وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى ورسولا إلى بني قَدْ أني قد جئتكم بآية من ربكم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 122. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول مع الشاهدين 123. ومكر ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا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 129. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به وَلَا ولا يتخذ بعضنا بَعْضًا بعضا مِنْ من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا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 وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ وَكْفُرُوا وجه آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُغْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا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 119. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 111. إلا, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن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 124. وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 125. إلا أذى وإن الأدبار ثم لا ينصرون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 الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خذالا 118. وادوا ما عندتم قد بدت البوضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 121. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 122. ولئن موتتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم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 119. سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 110. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 قال الجمعان فبإذن الله ولي المؤمنين ولي الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلو في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ منهم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 109. كمن تدخل النار فقد أخزيته 110. وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر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 122. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كنفروا في البلاد 124. متاع قليل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 He uh -huh.